غفور رحيم وإن الله لطيف خبير لا يريد بعباده إلا الخير ولا ينهاهم إلا عن الشر خلقهم لغايةٍ عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادته جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن رحمته جل وعلا أن هؤلاء البشر الذين خلقهم لم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا ولم يكلفهم ما لا يطيقون بل أرسل إليهم من رحمته بهم رسلا مبشرين ومنذرين ليدل الناس على ربهم وليأمروهم بما يريده جل وعلا ولينهوهم عما لا يريده جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير والعيث بالله قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا من عدله وكمال لطفه وفضله سبحانه لم يترك الناس لأنفسهم فلا زالت الأنبياء تترى إلى الأمم تأتيهم بما يبعثهم الله به حتى ختم الله عز وجل الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل بينه وبين الأنبياء السابقين فرقا عظيما فإن الأنبياء السابقين إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاصة فقد تجد النبيين في ذات الوقت نبي في المشرق ونبي في المغرب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله خاتم النبيين والمرسلين وليس لقومه خاصة بل للناس عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهيأ الله عز وجل له أصحاباً من المهاجرين والأنصار فيهم الحر وفيهم العبد وفيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم السيد وفيهم المسود اتبعوه وآمنوا به وصدقوه دعوا بدعوته وصبروا معه وجاهدوا معه حتى فتح الله عليهم ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يرونه عيانا يفتدونه بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم والناس أجمعين لا زالوا يقتدون به في كل صغيرة وفي كل كبيرة سنة صلى الله عليه وسلم سنة تمشي على الأرض أقواله وأفعاله قال يزيد بن أبي عبيد في مسند الإمام أحمد حدثنا المكي ابن إبراهيم قال رأيت سلمة ابن الأكوع يتعاهد صلاة عند سارية في المسجد مسجدنا هذا فيه ربما خمسة سواري والمسجد النبوي كان في يومها فيه العديد من السواري من جذوع النخل كان يترك سلمة ابن الأكوع كل سواري المسجد ويتعاهد صلاة عند سارية من تلك السواري يتعاهد الصلاة عندها في كل يوم فرآه المكي ابن إبراهيم فقال أراك تتعاهد الصلاة عند هذه السارية سلم صحابي ماذا رد عليه قال وبكل بساطة وإيمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصلاة عندها هو لا يدري السبب إنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد الصلاة انتهى الاتباع هذا ما كان يميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمة الاتباع اتباع النهج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتنا تتحدث عن مرض أصاب هذه الأمة ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يشفيها مما أصابها هذا المرض يسمى الشبهات الشبهة هو باطل غلف بغلاف الحق نعيد التعريف الشبهة هو باطل غلف بغلاف الحق وألبس لباس الحقيقة والحقيقة منه براء فهو باطل لا يرتضيه الله ولكن لأن الناس لا يقبلون بالباطل وهذه طبيعتهم غلف بالحق كي يقبله الناس الشبهات هي وظيفة الشيطان أصلا منذ البداية لجأ إلى الشبهة لإقناع آدم بأن يأكل من الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين شبه عليهم الأمر فذاقوا الشجرة فكان ما كان إذن فحرب الشبهات ليست ولدة اليوم إنما هي منذ بداية العهد منذ أبينا آدم إلى يومنا هذا وستبقى إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوالها ونسأل الله أن يكشفها الشبهات كانت وظيفة قريش حين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فلجأوا إلى تشبيه على الناس شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يزهدوا به ولا يتبعوه تارة يقولون للناس هو ساحر ومرة يقولون شاحر وأخرى يقولون هو معلم يعلمه صبي من صبيان الروم وتارة يقولون هو هو مجنون وليس بعقل ولا زال النا زالوا يشبهون على الناس فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التشبيه وإثارة الشبهات يراد بها الصد عن دين الله عز وجل كذلك كانت هي وظيفة أهل الكتاب في المدينة تارة يقولون لا ليس هذا هو الرسول الذي نجده في التوراة ثم يكذبهم الله عز وجل وينزل آيات من كتابه سبحانه وتعالى تشهد بكلمهم قال الله سبحانه ألف لام ميم كتاب أحكمة آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير وقال سبحانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم وقال جل وعلا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 بشرط الاتباع وأن يكون الناس على علم بعقيدتهم الصحيحة وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أي بينت لكم كل شيء قال أبو موسى الأشعري ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بالشبهات يراد بالشبهات صد الناس عن عقيدتهم الصحيحة وعن سنة نبيهم حتى إذا فرغت قلوبهم وفرغت عقولهم من الاعتقاد الصحيح كانت جاهزة لتقبل الاعتقاد الباطل لأن القلوب أيها الأحباب أيها الأفاضل لا يمكن أن تبقى خالية ولا يمكن أن تبقى فارغة إنما خلقت لتحمل أمر عظيم يسمى الاعتقاد هذا الاعتقاد إما أن يكون حقا أو باطلا لذلك امتلأت قلوب المشركين بالعقيدة الباطلة فقاتلوا من أجلها وماتوا من أجلها وهي باطل رجل يخلقه الله فيطعمه ويسقيه ويكسيه ثم يعبد حجرا بل ويقاتل من أجله بل ويموت من أجله إنها العقيدة الاعتقاد أبو طالب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته في مرض موته لتعلموا عظم العقيدة حتى عند أهل الباطل أبو طالب تحضره الوفاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلئ قلبه حسرة على عمه الذي يقارب من الموت ويفارق الحياة على دين المشركين فيقول لعمه يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله يوم القيامة يقول أبو طالب كلمة عظيمة لا أدري هل تبكيك أن تعجبك يلتفت إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا ابن أخي وجدت أن أقر بها عينك أتمنى لكن ما تقول عن العرب يا محمد أيترك أبو طالب دين آبائه وأجداده فيموت أبو طالب على الشرك هذه القلوب لا بد أن تملأ بماذا تملأ إما أن تملأ بالعقيدة المستقاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تملأ بشيء آخر وهذا ما يريده أهل الشبهات إفراغ قلوب المسلمين وعقولهم من الاعتقاد الصحيح ومن اتباع الصحيح ليملأوه باعتقاد آخر واتباع آخر أسباب إفارة أو وجود الشبهات حول الدين في المجتمعات المسلمة أيها الأفاضل هذا الدين ليس جديدا إنما هو منذ 1400 سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركه للناس فكانت هناك طبقة تسمى طبقة الصحابة وجاء من بعدها طبقة التابعين ومن بعدها طبقة أتباع التابعين أو سمها إن شئت القرون الثلاثة القرون الثلاثة المفضلة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نشأت شبهات لأنها لم تتوقف صبيغ صبيغ رجل في المدينة أصبح يقول للشباب ما معنى الذاريات ذروا نازعات غرقا و... فأوصل الكلام لعمر بن الخطاب وقال له إن صبيعا يقول كذا وكذا أي يشك الناس في القرآن أرسل إليه عمر بن الخطاب وضربه بالدرة على رأسه وهو يقول له هل ذهب عن كما تجد هذه والذاريات ذروا هل ذهب عن كما تجد ثم أمر بإلقائه في بئر شهرا يثير الشبهات وبعد أن أُق بعد أن أخرج من البئر حدثت فتنة عثمان حدث فتنة قتل عثمان وجاء الناس لصبيخ يقولون له اليوم يومك أي نحن بحاجة إلى شبهات نبعثها في المجتمع ماذا قال صبيخ قال لا قد ذهب عني ما أجد الدبني العبد صالح مشكلتنا اليوم السماع لأهل البدع بل وأصبح لأهل البدع و. والشبهات منابر وأصبحت لهم قنوات ومواقع على التواصل الاجتماعي يسمعها ابننا وتسمعها أختنا ويسمعها أخونا ويسمعها رب المنزل بل ودخلت الشبهات إلى المنازل وأصبح الناس يستمعون إليها هل تعلم؟ جاء أحد المتكلمين أصحاب البدع وأصحاب الفتن يريد أن يتكلم مع أحد السلفة أظنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري انظروا كيف كانوا يتصرفون مع أهل البدحة أهل الفتن لما جاء ريدا يتكلم وضع أصابعه في وذنه أو. سفيان لا تتكلم قال كلمة واخدة قال ولا كلمة أخرج قال آية من الكتاب الله قال ولا آية ولا آية أخرج هكذا كانوا يتصرفون جاء رجل لمالك للإمام مالك رحمه الله وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى ما استوى أهل السنة يؤولون استوى أو يفسرونها أي على وارتفع هذا الرجل يقول ما استوى أو كيف استوى كيف استوى على عرشه ماذا قال الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه فأخرجوه من المسجد هكذا كانوا يعاملونهم يعاملون أهل الشبهات والفتنة بما لا يشكل فرقا عن معاملة أهل الفساد في الأرض من الزنات أو السراق أو قطاع الطرق هكذا كانوا يعاملونهم بل كانوا يزجون بهم في السجون لكي يأمن الناس من شرورهم الموضوع خطير والخطبة العلاها تطول وأكتفي بهذا وأقول أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد السبب الأول هو السماع لأهل البدع وإتاحة المجال لهم وهذا خطير السبب الثاني تصدر غير أهل العلم للفتوى هل تعلم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرون من الفتوى فرارا فإذا جئت لتسأل عبد الله بن مسعود قال اذهب إلى فلان فإذا جئت إلى الآخر قالك اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان يتدافعون الفتوى واليوم أصبح ديننا معرضا للفتوى من كل من كان ليقول من شاء ما شاء وهذه مصيبة بسببها أثيرة الشبهات حول هذا الدين سبب الآخر تحكيم العقول في النقول يقال لهم قال رسول الله فيقولون عقلي لا يقبل بهذا فأنا أتبع عقلي أيها الأكارم إذا كانت العقول تصلح لقيادة البشرية لمحتاجت البشرية إلى أنبياء ورسل ولا ولا ولوكلهم الله عز وجل لعقولهم فحاسبهم عليها فريق في الجنة وفريق في النار ولكن الله يعلم سبحانه بأن هذه العقول لا تصلح لقيادة البشرية إذا تركت وإنما هي تحتاج إلى من يدلها على الخير ويحذرها من الشر فلما, فلما اتبعت هذه البشرية سنة نبيها صلى الله عليه وسلم كانت متوحدة وكانت مهابة وكان لها وزن على وجه هذه البسيطة فلما تفرقت وأصبح كل قوم يتبعون ما حسنت عقولهم كان أمرها تشرذما واختلافا وضعفا السبب الآخر الذي يؤدي إلى انتشار الشبهات في المجتمع هو الزهد وعدم معرفة قيمة الصحابة هذا الدين حفظ بفضل الله؟ ثم بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حفظوا لنا العقيدة الصحيحة وحفظوا لنا السنة الصحيحة وحفظوا لنا كتاب الله ثم انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها يدلون الناس على الحق يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي أصحاب محمد فإن آمنوا أي غيركم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله أكبر إنه الصمام صمام الأمان لهذه الأمة من التفرق والتشرذم اتباع السلف الصالح عقيدة ومنهجة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وليس أنتم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ لماذا يقول رسول الله عضوا عليها بالنواجذ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هناك من يريد أن يجرنا عن هذه السنة بشبهاته وفتنته فيأمرنا التمسك بها ولو عظا عليها بالأسنان آثار الشبهات هذه الأسباب وقد علمنا بعضها ولها وهناك أسباب أخرى لا يتسع المقام بطرحها ماذا لو سمحنا للشبهات أن تنتشر في المجتمع أولا آثار عقائدية سيتخلى الناس عن الإيمان بالله وعن الإيمان بتوحيده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لأن هناك من يشبه عليهم دينهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق الشجرة فيقول الله فيقول من خلق الجبل فيقول الله فيقول الشيطان له ومن خلق الله فإذا وجد أحد منكم ذلك فليقل قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن عدد إذن هناك من يريد أن يشكك الناس في ربهم آثار أمنية وذلك أن الناس إذا عرضت عليهم الشبهات حول أوطانهم زهدوا بها فيأتي قائل يقول للشاب حب الوطن ليس من الدين وأن بلاد المسلمين كلها هي وطنك حق أو باطل غلف بحق صحيح بلاد المسلمين كلها بلادنا ولكن هل فعلاً حب الوطن ليس من الدين؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة؟ ألم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله أن يحبب إليه المدينة لما أصبحت سكنه الجديد؟ وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد كيف حب الوطن لا يكون من الدين ورسول الله يسأل الله حب الوطن يقول عليه الصلاة والسلام لمكة والله إني لا أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت يخاطب مكة يخاطب قرية عليه الصلاة والسلام فيزرعون الشبه في قلب الشاب وإذا به يزهد في وطنه فيسبب المشاكل ويقطع الطرق وقد يقتل وقد يخالف القانون عمدا وقد يثير الفتن في بلده في وطنه الذي نشأ فيه بسبب شبهة واحدة آثار مجتمعية فيكون الذي يتعرض لهذه الشبهات مثلا يقال له يا أخي حكم الصلاة حكم ترك الصلاة كفر وعمك لا يصلي إذن هو كافر وقتال الكفار واجب إذا لابد أن تقاتل عمك أقتل عمك لأنه لا يصلي إثارة الشبهات أقتل أخاك أقتل زوجتك أقتل ابنك دمر فجر هؤلاء يصافحون النصارى إذن هم كفار هؤلاء يجالسون اليهود إذن هم كفار وهكذا الشباب تعرض عليه هذه المسائل فيعتقدها وتصبح شبهة وإذا به ينشأ إنسان آخر ممسوخ يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل الناس في الشارع ويفجر ويدمر ويخرب بسبب شبهة آثار نفسية نعم هؤلاء الذين اختلطت في عقولهم الشبهات قد ينتهي بهم المطاف إلى الانتحار كما حدث للكثير أنا أعلم أني أطلت ولكن والله الذي لا إله إلا هو إن موضوع هذه الخطبة أفرحني وأحزنني أفرحني لأننا بحاجة إلى طرحه وأحزنني لأنه حقيقة وليس توهمني العلاج العلاج من الشبهات يا أخواني بسيط ولكنه سهل ممتنع يقول الله يخاطبني ويخاطبك في محكم الكتاب ألسنا أنا وأياك نبحث عن الهداية ونريدها أعطانا الله طريق ماذا قال قال إن تطيعوه تهتدوا أي إن تطع رسول الله كل ما عليك اتباع الرسول إن تطيعوه تهتدوا وقال الله عز وجل على لسان النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلى الله عليه يا رسول الله تحقيق أن شهادة تحقيق شهادة أن محمد هو رسول الله ليس قائد الجماعة الفلانية أو رئيس الحزب الفلاني هو رسول الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من فمه يخرج الهدى فإن أنت حققت هذا صمت آذانك عن سماع أي شهادة أخرى واكتفيت بشهادة محمد بشهادة أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل الناس على الخير وإنهاهم عن الشر العلاج فيه بند آخر عليكم بالأمر لا يقول الإمام مالك لا يصلح وأتمنى أن تحفظوها. أتمنى أيها الشباب بالذات أن تحفظوها. أن تبحث عن الصلاح. أليس كذلك؟ يقول الإمام مالك، الإمام دار الهجرة. لا يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا. بما لا يصلح شأن هذه الأمة إلا شأن آخر هذه الأمة إلا بما صالح به شأن أولها. نعيد لا يصلح شأن آخر هذه الأمة أو قال لا يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. الاتباع السنة السنة أيها الأفاضل أيها الأكارم شهدت الأمة قبل سنوات القلائل الكثير من القلاقل والبلابل والفتن نتيجتها دمار دمار وهلاك للحرف والنسل سببه سببه الفتن وتصدر غير أهل العلم لإثارة الفتن لو كانت هذه الأمة فقط, فقط ترجع علاج مشاكلها إلى ما كان عليه السلف الصالح لنجت خرج عبد الله ابن مطيع على يزيد يريد أن يخرج على يزيد وأن يحدث ثورة في المدينة وأن يجعل له أتباع على يزيد عبد الله ابن مطيع أحد الثقات الأعلام ولكنه ضل جاءه عبد الله ابن عمر قبل أن يحدث أي شيء جاءه وقال له ما جئتك ليجلس جئتك لأحدثك لي حديثا الأمر العتيق الأمر العتيق العلاج القديم جئتك لأحدثك حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزع يدا من طاعه جاء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية لو كانت هذه الأمة تحلم هذا الحديث لما رأينا الدمار اليوم لدينا الصبر الصبر وليس الغوغاء وليست الفتن ولا القلاقل عليكم بالأمر الاتيق اتباع السنة انظر إلى آثار السلف كيف كانوا يعالجون المشاكل أخيرا المسارعة إلى أهل العلم عند إثارة الشبهات أهل العلم هم الذين جمعوا العلم والعمل وليس الأقوال فقط كما يحدث لأصحاب بعض المنابر اليوم حين أثار الفطنة في الشباب أقوال فقط بينما يتمتع هو في دهن العود وفي الحدائق يركب الخيول كان على بعد أمطار منه أطفال تحرق ونساء ترمل وشباب تقتل هو الذي دفعهم إلى ذلك بينما جلس هناك يقلقه على أنقاض الأمة العلماء هم الذين يعملون بما يعلمون قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ارجع إلى العلماء واسأل قبل أن تعتقد أو تفعل هكذا يجب أن يكون المسلم هذا بعض من وصفة علاج الشبهات لهذه الأمة اللهم إن إنا نسألك بإسمائك الحسنة وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعل بلدنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم طهر عقولنا وطهر قلوبنا من الشرك والبدع والضلال اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا قربا إلا نفسته ولا دينا إلا قاضيته برحمتك بنا يا أرحم الراحمين احفظ لنا ولا تأمرنا وشيوخنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانه الصالحة الناصحة برحمتك بهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم انصر جنودنا البواسل في ساحات القتال اللهم أعيدهم بنصرك اللهم أعيدهم بنصرك اللهم أعيدهم بنصرك يا كريم يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم تقبل من مات منهم شهيدا عندك برحمتك به يا أرحم الرحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.